الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله نبدأ ب نحن نصح المد باب أه في المثلين والمتقاربين والمتجانسين ان في الصفات والمخارج اتفق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 او حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهم منه بالمثل الابيات مره اخرى ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما احق وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا مقاربين او يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم ان سكن اول كل فالصغير سميا او حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهم منه بالمثل صعب شوي الباب في الحفظ سهل عن أيضا ايضا اقسام المد لان هو اللي هنشرحه النهارده المد هنأجل باب المثلين والمتقاربين شرح باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين مش هيبقى معانا في الشرح يعني هيبقى ان شاء الله لعل يبقى في الدوره المقبله بعد دراسه باب المخارج والصفات لان الباب منعقد للمثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين ولكن مرتبط ارتباط وثيق بالصفات ومخارج الحروف فهذا الباب يناسب الذي يتناسب أن يأتي أن يأتي بعد باب المخارج والصفات وأغلب الكتب اللي هي يا إخوة حديثا يأتي باب المثلين والمتجاذبين والمتقاربين تاليا لباب المخارج والصفات يبقى كان المناسب إن الباب ده يكون بعد باب العين بعد دراسة باب المخارج والصفات لأن أنا مثلا نهجى أعرف مثلا المتقاربين اقول لك هما الحرفان اللذان تقاربا صفه ومخرجه طب انت تعرف منين ان هما تقاربوا في الصفه والمخرج او ازاي تقاربهم اذا كنت دارس ايه المخارج والصفات فهذا الباب لا يناسب الا ان ياتي بعد باب المخارج والصفات ولكن احنا صحنا للي عايز يحفظ في خلال وهو بيحفظ المتن مرتب يحفظ هذه الابيات ولكن الباب اللي هنقوم بشرح بشرحه اللي في المنهج واللي انت هتسال فيه اللي هو باب المد وهنبدأ فيه بأقسام المد فيعني خذ بالك بقى ان الباب المد هو اللي انت مطالب به فان شاء الله نصح برضو انت مطالب بحبه أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي, وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكن انفتاح قبل كل أعلن الأبيات مرة أخرى والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب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 والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكن إن انفتاح قبل كل أعلن المد من أهم أبواب التجويد باب المد ويمكن أشرنا إلى ذلك في مقدمة الناظم. انه قال عن خصص هذا المد انه في النون والتنوين والمدود كان مفيش يعني حاجه غير دول يعني اهم الابواب فبلفظ التغليب وما استحوذ عليه الاهتمام فالناظم اشار الى ان باب المد يعتبر يعني يعني جزء كبير من التجوين النصف النصف ما نظمه الناظم وصرف اليه اهتمامه باب اليه باب المد وباب المد يعني ترجع اهميته الى أنه ان له اصل وشاهد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد سال قتاده رضي الله عنه سال انس عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا وفي رواية كان يمد مدا كان يمد مدا الباب له شاهد من السنة وهناك حديث ولكن هذا الحديث لم أخف على مدى صحته ولا مدى ثبوته يعني الله أعلم بمدى صحته وثبوته وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مر برجل يقول يقرأ قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقرأها من غير مد فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقال له ليس هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف اقراكها يا أبا عبد الرحمن قال هكذا ومدها قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى إذن الباب له صول في السنة المطهرة ويمكن يكفينا عن هذا الحديث ما قلنا أن قد هذا سأل أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أنه سأل عن قراءة النبي فقال كان يمد مدا في رواية كان يمد صوته كان يمد صوته بالقراءة مدا يعني على اختلاف الرواية أخذ أن هذا الباب له أصل في السنة وهو باب يعني يصعب ضبطه يعني بترجع اهميته ايضا الانه يصعب ضبط هذا الباب كثير من القراء قد يقع في بعض المخالفات التي يعني تخرج قراته عن رونقها وهذا يقع كثيرا في باب المدود وان شاء الله احنا في شرح باب المد نلخص انواع المد الموجوده بالفعل وبعض الكتب هيجيب لنا انواع مد زياده على الانواع الموجوده احنا كنا يعني عايزين نلخص والابواب والكتب بتعمل بتفتح في موضوع المد وتسمي مدود جديده بانواع جديده ولكن بفضل الله بعد يعني بحث كده يعني لقيت ان كل الانواع اللي وضعوها بترجع للأه للأه للأه للانواع لللانواع الاصليه اللي احنا هن هنشرح الانواع الاساسيه ففي اخ يجي يقول انت في ماده ما ذكرتوش اسمه مد كذا هرجع له ان شاء الله لنوع من انواع المد يعني هيكون واقع تحت ايه تحت احد انواع المد اللي هنشرحها فتطويل الكتب هيخرجك عن يخرجك عن عن المدود الاساسيه ولكن لا اي ماده تلاقيه خارج المدود اللي احنا هنشرحها ان شاء الله نرجع ل لابواب المد الاساسي اللي احنا نشرحه خلاص واللي قال عنه الناظم بدا النظم بقوله والمد اصلي وفرعي له وبعدين قال وسمي اولا طبيعيا هو قال ان المد اصلي وفرعي وبعدين قال وسمي اولا طبيعيا يبقى جعل المد الطبيعي مرادف للمد الايه الاصلي يبقى المد على قسمين مادة اصلي ومادة فرعي المد الاصلي ان شاء الله نتحدث عنه بالتفصيل والمادة الفرعي ايضا له كلام ومبدئيا كده عايزين نعرف ان المد الاصلي او الطبيعي هو المد الذي لا يحتاج الى ايه ده مش تعريف ده انا يعني بحط بس ايديك على على اول الابواب المد الطبيعي الطبيعي اللي هو حتى في في كلامنا بالمد مد طبيعي والمد الفرعي يحتاج إلى سبب يقوم به يعني عشان نتفرع للمد ده هيحتاج ليه؟ لسبب ولكن قبل أن نتكلم عن تقسيم المد هناك بعض الأشياء المهمة التي لابد أن نتحدث عنها وطبعا منها أهم شيء هو تعريف المد تعريف المد في اللغة معناه الزيادة معنى المد لغة الزيادة ومنه قول الله تبارك وتعالى ويمددكم باموال وبنين اي ايه يزيدكم حتى انت لما بتكون ماشي مع واحد كده بيقولك لك مد معايا علشان نلحق صح يقولك لك مد شويه معاي مد يعني زود الخطوه بتاعتك طول سرعه المشي عندك فهو كده المد يعني يبقى معنى المد في اللغه معناه الايه الزياده ومنه قول الله تبارك وتعالى ويمددكم بأموال وبنين أن يزدكم ومعنى في الاصطلاح إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب معنى اصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب نعم اطاله الصوت بحرف المد او اللين عند وجود السبب وضده القصر تفضل او اللين ا ليا نون عند اطاله الصوت بحرف المد او اللين عند وجود السبب وضده القصر هناخد برده تعريف القصر طالما تحدثنا عن القصر هتبقى عارف لانه اسمه باب المد ولا ايه والقصر لازم تبقى عارف تعريف القصر ومعناه لغه معنى القصر لغه الحبس والمنع المنع والحبس معنى لغه معنى القصر اللي هو ضد المد يبقى ضد المد القصر هنعرف بقى القصر في اللغه ومعناه الايه ومعناه المنع والحبس ومنه قول الله تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام ومعنى القصر اصطلاحا معنى القصر في الاصطلاح إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود سبب معنى القصر اصطلاحا اثبات حرف المد او اللين من غير زياده فيه لعدم وجود سبب تمام الاخوه اللي بيكتب كده خلاص طيب الاخ اللي بعت الورقه يقول لنا درجه الحديث على طول يعني عنده عنده انا مش يعني يمكن مش واضح شويه قدامي درجه الحديث الاخ اللي بعت الورقه عشان نقول لنا للاخوه بن مره درجه الحديث الاخ اللي بعت الورقه نعم يعني يبقى في درجه هو آه. آه مو بيقول موثقون غير موسى بن نذير نعم اه اه يبقى نرجع ان شاء الله في في في درجه الحديث للدكتور عيد برده كده شاء الله نشوف الحديث ومدى وثوق واحنا قلنا طالما عندنا شاهد في الصحيح يبقى يعني يغنينا عن عن اي شيء اخر يعني. نعم نعم نعم تفضل الصوت مش واصل آه. برضه اه طيب طب بالاخر طب ممكن تقترب وصلنا الى الايه الى تعريف القصر لغه واصطلاحا اللي هو ضد المد ضد المد الايه القصر وعرفنا القصر بانه الحبس والمنع ومنه قول الله تعالى حور مقصورات في الخيام ومعناه في الاصطلاح اثبات حرف المد او الليل من غير زياده فيه لعدم وجود سبب والحقيقه ان القصر المفترض ان معناه انعدام المد يعني ما يبقاش فيه اصلا ايه مد يعني مثلا ما يقولك كلمه ياكل ما فيش فيها اي نوع من المدود لا طبيعي ولا, ولا, ولا مد فرعي ولكن اصطلح العلماء في ابواب التجويد ان المد الطبيعي يشار الى حكمه بالقصر مع انه يكون احنا هنقول في المد الطبيعي انه يمد من مقدار حركتين يبقى هو مد يعني لو, لو, لو نظرت في الحقيقه المد الطبيعي المد موجود ويسمى مد طبيعي ولكن حكمه القصر يعني مش هيزيد زياده عن الايه عن حركتين فاصطلح العلماء ان القصر مرادف المد الطبيعي يعني القصر ده يطلق على المد الطبيعي مع ان في معنى كلمه القصر كان المفترض ان ينعدم المد تماما زي كلمه ياكل ويشرب ما فيهاش مدود خالص كان يشار بان الكلمه دي مقصوره ما فيهاش أي مد ولكن يشار بالقصر عند علماء التجويد الى اثبات حرف المد من غير زياده فيسمى ايه قصر يعني بقول لك كلمه قال تقول ده ايه مد طبيعي وحكمه الايه القصر او تقول المد حركتين المد حركتان يبقى يا تقول انه يمد بمقدار حركتين يما تقول ايه يا تقول قصر ده حكم القصر يبقى ده اصطلاح ده, ده عليها علماء التجويد ولكن كان في كلمه القصر انعدام المد ولكن علماء التجويد زي الايد كلمه القصر يشار اليها بالمد الحركتين الناس اثبت حرف المد بس طبيعي من غير زياده بيعرفنا يا جماعه المراد بالقصر في اصطلاح علماء التجويد ان انا اثبت حرف المد من غير زياده معنى القصر اثبت حرف المد من غير زيادته تمام نعم حق مصر من حركتين خلاص عند وجود السبب هنقول بقى زيادات لما نشرح المد اليه الفرع حروف المد وهي ثلاثة والمد طبعا ننظم اشر الى كل الكلام اللي لخصنا ده ان المد والمد اصلي وفرعي له وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب التعريف واضح ولا بدونه الحروف تجتلب يعني ما يكونش فيه زيادة ولا أجلب زيادة من أجل إيه من أجل إن أنا مدي يعني طيب وبعد بعد ذلك نظم أشار إلى حروف المادة نسب السب الأيوح حرف غير أمزين أو سكون في تعريف المادة الطبيعي الحروف هو ثلاثة فعية من لفظ واي وهي في نحية النظم يقصد بكلمة واي أنها كلمة جمعت إيه حروف المادة وهي الألف والواو والياء يبقى حروف المد الألف والواو والياء ولكن نتوقف قليلا عند الألف والواو والياء نتوقف مش أي ألف ومش أي واو ومش أي ياء يبقى تقول حروف المد بشروطها يبقى لازم يصاحب حروف المد أن تقول إيه؟ إن حروف المد بشروطها فإن حروف المد اللي نقصدها في هذا الباب لها شروط لها شروط يبقى مش أي ألف ومش أي واو ومش أي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والالف لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي قبلها إلا مفتوح خلاص الألف الساكنة المفتوح ما قبلها إذا توفرت الشروط دي إنها تكون مف الألف ساكنة والحرف الذي قبلها مفتوح كده بنسميه حرف مد مادولي حرف مد وايه ولي يبقى المقصود بالالف اللي معايا هنا اللي هي يبقى فيها الشغل اللي هي هنشتغل هنا الالف الساكنه المفتوح ما قبلها زي كلمه مثلا قال يقول الواو بقى لما تيجي نقول يعني قال خلنا في قال مثال للالف والياء الساكنه المكسور ما قبلها شرط الياء ان تكون ساكنه مكسور ما قبلها زي كلمه قيل ياء الساكنه المكسور ما قبلها شرط الياء ان تاتي عشان تبقى حرف مد ولين ان تاتي ساكنه مكسور ما قبلها مثل قيل قيل بيمينه نذير هي الياء الساكنه المكسور ما قبلها طب اذا فتح ما قبل الياء زي كلمه بيت وشيء يبقى مش حرف مد هنشير عن، الي بأنها حرف لين يبقى شرط الياء ان تاتي ساكنه مكسور ما قبلها كده تبقى اسمها حرف مد ولين اذا فتح ما قبلها نقول ايه حرف لين فقط حرف لين فقط لين شرط الواو أن تكون ساكنة مضموم ما قبلها زي كلمة يقول المؤمنون يفعلون شرط الواو أن تكون ساكنة وقبلها ضم هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها إذا توفرت هذه الشروط في الحروف الثلاثة يبقى نقول على الألف المفتوح ما قبله حرف مد وليل الياء الساكينة المكسور ما قبلها حرف مد وليل الواو الساكينة المضموم ما قبلها حرف مد وليل إذا فتح ما قبل الواو أو الياء تخرج تبقى حرف إيه؟ لين بس. واضح الكلام واضح في أمثلة المد يبقى كده ده دي حروف المد بشروطها سبب تسميتها حروف مد أن, ان الصوت يمتد بها الصوت ايه يمتد بها وسب ولها اسماء ثانيه حروف الحروف دي ليها اسماء ثانيه تسمى الحروف اللينيه ده دا دايما بيقول لين تسمى الحروف اللينيه لخروجها بسهوله وعدم كلفه وتسمى الحروف الهوائيه لخروجها مصاحبة للهواء ما بتعتمدش على مخرج محقق ده احنا بنقول الاسماء يعني يعني قد تقرا في بعض الكتب هذه الاسماء فتبقى ملم بيها احنا بنقول يعني القضيه يبقى تسمى حروف بديه لينيه هوائيه جوفيه لأنها تخرج من الجوف ده كذا تسميها لحروف الايه اذا توفرت الشروط في حروف المد هكذا تصبح حروف ايه المد نبتدي نرتب احكامها حسب ما ياتي حسب ما بعدها او ما قبلها من حروف يبقى هنرتب الحكم حسب الحروف اللي جايه بعد حرف المد او اللي جايه قبل حرف الايه المد يعني احيانا هنرتب المد حسب الحروف اللي جايه بعده او حسب الحروف اللي جايه قبل متى يعني متى نقول هذا عندما ناتي على على انواع المد ولكن نبدا اولا بتقسيم بتقسيم المد احنا يعني كنا في الحقيقه نحتاج للسبوره سبوره نسأل الشيخ محمد طيب نعم هو خاصه المد ليه تقسيم ليه تقسيم معين سنتحدث عنه خلاص خلاص يا شيخ إن شاء الله تبعا نبقى نكتب نكتب تقسيم المد في في يعني في في ورقة توزع يعني لازم تبقى عارف أنواع المد اللي بتتفرع من باب المد علشان تبقى كلها حضرة في ذهنه فضلاً نخصصنا في ورقة كده لأن شاء الله نجبها لكم المد الذي نتحدث عنه الآن هو المد الطبيعي وهو القسم الاول الذي تحدث عنه الناظم وقال عنه وسمي أولا طبيعيا وهو نعم الاقسام الاقسام اصلي وفرعي مبدئيا بس الطبيعه يطلع منه فروع والفرع يطلع منه فروع لازم نوضحها بالكتاب مش هينفع الا كده عشان ما تتلخبطوا نعم المد الأصلي هو الطبيعي، سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله طبعاً حروف المد بشروطها تجتمع في الكلمة نوحيها بصورة هود نوحيها طب في أخ يقدر يوضح لنا كيف يجتمع شروط حروف المد في هذه الكلمة؟ فضلشي. نعم الواو اتت ساكنه وقبلها ضم نو نعم والياء ساكنه ما قبلها كسر حي والهاء اتى بعدها الف ساكنه وهي مفتوحه يبقى كلمه نوحيها بصوره هود جمعت جمعت حروف المد الايه جمعت حروف المد الثلاثه بشروطها والنظم أشار إلى ذلك فقال حروفه ثلاثة فعية من لفظ واين وهي وهي في نوحية أي اجتمعت في كلمة نوحية نعم لم اكتب 재미 wat je goed. Yes, <sighs> المد اصلي وفرعي والاصلي منه ما يثبت وصلا ووقفا ومنه ما يثبت وصلا فقط. ومنه ما يثبت وقفا فقط والفرعي ما سببه الهمس وما سببه السكون في نوع سبب الهمس ونوع سبب السكون الذي سببه الهمس ثلاث اقسام على ما سببوه الهمز ثلاثه انواع متصل منفصل بدل وما سببه السكون عارض عارض لازم الفرعي يعني هتلاقي فرعه كتيرة شوية نعمل الفصل كده بين, بين الأصل والفرع عشان انت ما تطلق بطش الأصلي الكل كتب الأصلي يعني الماد الأصلي أصبح واضح كده الفرعي ما سببه الهمز ما سببه السكون ما سببه الهمز ثلاثة أنواع متصل ومنفصل وبدل وما سببه السكون عارض ولازم والعارض نوع واحد اللازم كلمي وحرفي وكل واحد من الكلمي والحرفي مخفف مثقل مخفف مثقل مهم جدا التفريعه بتاع دي يقع تحتها ان شاء الله اغلب انواع المد ان لم يكن كل انواع المد واي نوع يذكر لك من انواع المد هنرجع للآن لتاسيمه دي تاسيمه مهمه جدا مد اصلي وفرعي الاصلي ما يثبت وصل واقفا منه ما يثبت وصلا واقفا ومنه ما يثبت وصلا فقط ومنه ما يثبت وقفا فقط والفرعي إما أن يكون سببه سببه الهمز أو يكون سببه الآن السكون والذي سببه الهمز ثلاثة أنواع متصل ومنفصل وبدل والذي سببه السكون عارض ولازم والعارض نوع واحد واللازم إما يأتي كلمي كلمي أو حرفي والكلمي كلاهما مخفف مثقل يعني الكلمي يأتي مخفف مثقل الحرفي يأتي مخفف مثقل أصبح كده التفريع دي واضحة دي ده مهم جدا نعم مدخل فيها الحاجات اللي احنا قلنا هتتلخبط جايب جايب على من كده مد العوض وصله الصغرى والبدل والتمكين وتدخل أنواع هنردها للابواب دي يعني الرسمه دي فيها زيادات قلنا زيادات زياده مسمى وليس زياده نوع جديد الرسمه اللي في الكتاب فيها الزيادات اللي احنا قلنا يحترز منها علشان انت هتتلخبط لا أنا ان شاء الله الرسمه الموجوده دي او التفريع الموجود ده اصح تفريع وكل الانواع مش هنقول بقى الأنواع المسميات الموجوده في باب المد ترد الى هذه التفريع الى هذه إلى هذا الرسم خلاص يبقى ده, ده الاصح كل الانواع اللي مش هنقول الأنواع المسميات اللي بتوجد في بعض كتب التجويد مرجعها هردها لك هنا ان شاء الله ما تيجي تسالني هتقول لي مد كذا هقول لك اهو يقع تحت هذا الفرع مد كذا يقع تحت هذا الفرع مش هنحتاج نحط مسامير باب المد عايز يتلخص اكتر منه ان احنا نجيب انواع جديده و معنا معانا النوع الاول وهو المد الاصلي والمد الأصلي الذي فيه حرف المد احد اصول الكلمه ولا تقوم ذات الحرف الا به يعني مش هينفع الحرف ده يقوم الا لما مده حركتين عشان يبقى مد طبيعي ولا تقوم ذات حرف المد إلا به وليس قبله همز طيب المد الأصلي هو ما كان حرف المد فيه أحد أصول الكلمة هو ما كان حرف المد فيه أحد أصول الكلمة ولا تقوم ذات حرف المد إلا به هيا ولا تقوم ذات الحرف المد الا بمده او الا به وليس قبله وليس قبله همز وليس بعده همز او سكون يبقى ده طبيعي يبقى ده كله الايه الطبيعي المد الطبيعي والكتب تقول اصلي لأصالته وعدم احتياجه لسبب يعني بعض الناس يقولوا لأصالته وعدم احتياجه لسبب أصل من أصول الكلمة و و وطبيعي يعني حط كده بن قوسين كو كلمة أصلي خلاه بن قوسين طبيعي لأن قلنا طبيعي أحد الأسمائي قلنا العلماء سموه أصلي لأصالتي في الكلمة وعدم احتياجوا له لسبب فهو إذا عدم من الكلمة فسد معناها أو زختل إذا, إذا إذا إذا إذا إذا إذا لم أمدوه فيبقى في خلاص يبقى كلمة اختلت يبقى شلت حرف أصلي من أصوله الكلمة وفي يقع تحت أنواع ثلاثة ثلاثة أنواع نحن منطحينه منهم يثبت وصلا ووقفا ومنه ما يثبت وصلا ومنه ما يثبت آه وقفا ما يثبت من المد الطبيعي وصلا ووقفا زي آه كلمه آه بيمينه الياء الثانيه بيمينه سواء وصلت او وقفت بقولها ايه بيمينه يوصيكم الياء اللي هي بعد الصاد يوصيكم دي ما يثبت وصلا ووقفا ويقع تحته ايضا حروف التي تاتي في فواتح السور وتمد مده طبيعي وهي حروف حي تنطر الحاء والياء والطاء والهاء والراء لو جات مثلا ح بيقول ح ما بزيدش عن كده ح م بمد م هيجي حكمه لسه انما خلينا في حروف حي طهر انها تقع تحت المد الطبيعي الذي يثبت ايه واصلا ووقفا حي طهر حروف حي ينطق الحاء والياء والطاء والهاء والراء نعم ايوه نعم لا لا هو إما نأخذ إما الحروف المقطعة ونتكلم عنها بالتفصيل منها ما يمد ومنها ما له يمد احنا قلنا ما لا يمد يعني يمد مادة طبيعي مش ما لا يمد يعني هنعدم المادة لا ما لا يمد هنرجع للمادة الطبيعي هنرجع للباب ده وال وال والحروف اللي تمد هترجع للمادة اللي هي ميم صاد هنرجعها للفرع لأنها احتاجت لسبب خلاص أنا دلوقتي حددت كلامي في حروف حي طهر الحاء والياء والطاء والهاء والراء من المدود الطبيعية التي تثبت وصلا ووقفا حاء ياء طاء هاء راء راء دي الحروف لو قاتت في فاتح الصور خمس الحروف دول هنقولهم زي ما انا قلت كده بيمدوا مد طبيعي وصلا واقفا سواء وصلتم باللي بعديهم او وقفت على على الكلمه الايه الكلمة الحرف المقطع الحرفين المقطعين كلهم يعني لان ليهم اصول هنتحدث عنها بالتفصيل ساعه نتكلم عن مد الفرع ده بالنسبه للمد الطبيعي او الاصلي الذي يثبت وصلا واه من المدود الطبيعيه ما يثبت وصلا فقط هنا رقم اثنين اي وصلا او ولا... رقم, رقم اثنين وصلا وصلا ما يثبت وصلا ما يثبت وصلا وهو هاء الضمير الموصولة في خط المصحف نفصل كلام تاني هاء الضمير الموصولة في خط المصحف اذا كانت مكسورة بتوصل بياء لفظية ويشر اليها بياء مقلوبة في المصحف نعمل لك المثال كلمة به فيه مثلا كلمة به لا لا وصل كده هذه هذه لا تسمى هاء موصول به <سؤال> لاحظ ان انت بتجي بيها زياده بس هذه غير ثابته في في الكتاب الراس ولكن مشير اليه بهذه العلامه خلاص يبقى تسمى بنسمى ايه صله هذا الضمير هاي الضمير اذا جاء ما قبلها متحرك وبعدها حرف متحرك توصل بياء لفظ طويل زي نفس بتقول به بيتولد عنها حرف مد فتتوفر فيه الشروط ولكن ايه حرف مد تتوفر فيه الشروط ولكن مش مكتوب واحنا في القراءه بنعتد باللغة بنعتد بالاي باللغة يبقى ما لم يكتب وينطق نعتد به هنا مد يسمى مد طبيعي يسمى مد ايه طبيعي خلاص يظهر اه وصلا فقط نجيب مثال مثلا اضره الى عذاب الله اضره الى كل امن بالله وملائكته وكتب شوف بتقولها ازاي وما وكتبه خلاص نقول بنقول يا بننطق يا ولكن هذه هي لفظيه موجوده بس بالايه في النطق وليس خطوها بالايه في الكتاب وسبب صله الضمير هكذا انما قبلها متحرك وما بعدها متحرك مثلا وملائكته وملائكته تلاحظ ان العلمة دي موجودة وان هذهها وصلت بياه أغضية يعتبر هنا فيها ساكنة قبلها لا يكسب حرف مادة ولا لا حرف مادة أصبحت حرف مادة فهذا المد لم يأتي بعدها حسب التعريف لا همز ولا سكون ولا قبل همز ولا سكون أصبح مادة طبيعية أصبح مادة لايطة طبيعية ولأول نوع نتعرض له الكتب يتسمي هذا المد. مد الصله سبي مد الايه الصله بس احنا اوقفنا تحت المد الايه الطبيعي يبقى راجع لنوع من اللي ولا مش راجع راجع الى المد الطبيعي اهو يبقى بعض الكتب يقولك صلة كو... صله كبرى وصلة صله صغرى وبيسموا ده عشان ما فيش بعديها انتوصيل صلة صغرى بهذا المد الذي اللي... اللي... يثبت اه... وصلة ووفا لو وقفت بقول وما لايكاته سكنت ال صح ماذا المادة لا يزبط إلا هاي؟ وما وملائكته وكتبه يبقى هي الياء الساكنة المكسور ما قبلها الياء دياءة ياء إيه؟ إيه؟ إيه؟ مادية تفقد بمقدار حركتين بس مد حركتين يبقى المادة ده مادة طبيعية طبيعي. وممكن نقول عنه مد صلة صغرى صغر زي ما بعض الكتب بتقول. بيسموه مد صله صغرى ولكن انت تقدر تقول عليها مد طبيعي ومادة مقدار حركتين واقع تحت الايه انواع المد الطبيعي بدل ما بطلع لك فروع مادة كثيره وأنواع مادة كثيره لا اختصرنا الموضوع وطلع اه ورجعنا عليه لما يذبط وصلا, وصلاً بهذا النوع من المدود يثبت وصله يثبت وصلا فقط وهي كلها ضمير وصلت بواو لفظيه او بياء لفظيه لتحرك ما قبلها وما بعدها يبقى هذه الهاء الموصوله اذا كانت مضمومه بتوصل بياء لفظيه واذا كانت مكسوره بتوصل بياء لفظيه تمد بمقدار حتين وتحت المد الطبيعي الذي يثبت اي وصله ايه في اللي هو بعدها ضم موصوله بواو اذ قال له ربه ربه انت متوصل نعم نعم مد الصله هما العلماء الأخ بيسال ليه سمي العلماء الكتب اللي هي بتدخل انواع جديده ليه سميت مد صله لان انا بوصل هاء الضمير بياء إذا كانت مكسورة زي المثال ده وبواو إذا كانت مضمومة خلاص نعم سمي مد صلة الكتب اللي بتسميه مد صلة لأن هاء الضمير توصل بياء لفظية ساكنة إذا كانت إذا كانت ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك إذا كانت ايه اذا كان ما قبلها متحرك وبعدها متحرك واتت مكسورة اتفضل يا شيخ لا الكمره مد الصله الكبرى هيروح هناك ساعه نتحدث عن المد المنفصل هنتكلم عنه احنا دلوقتي بنتكلم ان العلماء سموا هذا النوع بمد الصله الصغرى وهو, وهو وقع تحت المد الطبيعي علشان ما نتفرعش خلاص؟ يبقى من أسماء المد الطبيعي الذي يثبت وصلا فقط هو الصله الصغرى خلاص؟ نعم امثله الايه ما يثبت وصلا وقفا؟ قلنا امثله لنوع الأول اللي هو ما يثبت وصلا وقفا بيمينه يوصيكم اهو يثبت وصلا سواء وصلت الكلام ببعضه او وقفت عليه يوصيكم بيثبت من غيره نعم نعم نعم مش شرط اه مش شرط نعم وصلا و... وصلا وقفا آه. يعني هي الحروف المتقطعه حروف حي ينطهر ح وياء وطاء وهاء وراء حي ينطهر ورا. النوع الثالث ما يثبت وقفا فقط شوف بقى خلي بالك في, في المد ده يثبت ايه وقفا فقط هذا النوع هتلاقيه في فما فيما حزف رسما وصله إزاي كلمة لكنه الله ربي في سورة الكهف لكنه الله ربي سعد بنوصل الكلام ببعض ما بسويش الالف بقول لكنه طب لو ويفت في الف مكتوبة عليها رص وعليها دائرة دائرة مستطيلة هذه الدائرة إشارة إلى حذف حرف المد واصلة ولكن إذا وقفت هقول لكن هذبت الألف يبقى ده مد الطبيعي يثبت وقفا طب لو بوصل ما يثبت لكن هو الله رب يبقى ده نوع يبقى النوع الأول ما كان محذوف في الرس واصلا وزي كلمة أنا نذير أنا نذير لو تلاحظ بحذف الالف بتاع انا بقول انا نذير فحشر فنادى فقال انا ربكم الأعلى انما ساعتها هتقول انا يبقى ده يثبت ايه يثبت ايه وقفا ادما وانا بوصل ما يثبت اقول ايه فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فقال انا را على طول اللي هي الألف اللي عليها دائرة على اختلاف الأنواع المصاحف بيخلي دا يعني دائره واحد يخلي داخلها قالب مستطيل او قالب مستدير المهم ان انت تبقى عارف ان هذا المد بيسقط في الايه في الوصل ويثبت في الوتر طيب نعم لا ملا شروط هي تعرف من الرسم ومن أفواه المشايخ طبعا لأن نحنا قلنا ال ال المشافهة أساس في الاٍن في ال المشافهة أساس في ال ااا في التعرف على القراءة يعني ما بتقرأ شلاين يبقى طبعا مشافهاتا دي ما فيش كلام وبعد كده ياتي الاٍن أنت زقراة في كتاب ولا حاجة نعم تفضلش نعم نعم دخله دخله حذف الالفات الاخ بيقول المثال زي ما حذف زي الف الظنون وتظنون بالله الظنون هذه الكلمه في وصلها فيما بعدها لحفظ انك تحذف الالف او تثبتها ولكن وقفا تثبت معايا شيخ ولكن وقفا تثبت الله يفتح عليه بارك الله فيك يبقى نقول لا وتظنون بالله ظنونا إنما وصلها بما بعدها فيها خلاف لحفص نبقى نقوله تباعا يبقى أنا عندي كل ألف حذفت رسما وصلا إذا وقفت عليها اثبت هذه الألف ومن ذلك أيضا مثلا في قول الله تعالى وكان الله عليما حكيما اثبتت حرف ميم في كلمه حكيمه عشان وقفت عليها يبقى التنوين الذي الالف المعوض عنها بها عن التنوين بالفتح الالف المعوض بها عن التنوين بالفاتح. كل الف معوض بها عن عن التنوين في الفتح وقفت عليها اثبتها كبير عليما خبيرا يبقى كل حرف كل حرف كان منون بالفتح و ضبطه بعده ألف يعني ضبط المصحف في ألف لأن في التاء مربوطة لو جات مناون بالفتح مش هي مش مش مش هبدأ للتنوين أبدا بالالف ده على التاء هاء صح مثلا وشجرة هاف وشجرة إنما التنوين بالفتح اللي فيه ضبط ألف فعدي زي عليما وخبيرة وكبيرة إذا وقفت على هذا التنوين ب ببدل هذا التنوين ايه ألف عليما هذا النوع يثبت ايه وقفا لا وصلا لو وصلت التنوين بيتنطق يقول علي من خلاص خلاص وهذا نوع من المد العلماء بيسموه في الكتب مد العوض ولكن راجع تحت باب المد الطبيعي الذي يثبت وقف يثبت وقفا لا وصلا بيسموه مد عوض اللي هو تعويض عن التنوين عن التنوين بالفتح بآلف عند الوقف عليه يسمون العلماء مد عوض عين ووضات عوض وهو راجع برضه للمد الطبيعي ومن ذلك ما حذف لالتقاء الساكنين في قول الله تعالى ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال شوف لما وقفت إيه؟ ألف الاثنين ظهرت أين ألف الاثنين وقال إنما لاحظ وانا بوصل بقول وقال الحمد لله لأن حرف المادة إذا قابل حرف ساكن بيسقط في الواسط تقول وقال الحمد لله طب قال الفرق بنا وبين قال اللي, اللي هي مش موصلة بألف الاثنين ما بيش فرق. ها؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أوه. وإذ قال الله وفي, وفي هنا وقال الحمد لله ظاهر ألف الاثنين؟ مش ظاهر هذا الألف الذي هو مادة طبيعي لا يثبت إلا أين؟ واقفل فلو يفتع على كلمة قال في في داود وسليمان الف الاثنين بقى بتاعت داود وسليمان وقال وذي الكلمة بعض الممتحنين في مدة رسم القرآن الكريم يجيبها يشوف انت عارف ما يذبط في المصحف ولا ما لا يذبط يقول لك اقرأ كده وقال الحمد لله وتوقف على كلمة قال وتوقف على فعالة وقال وقال لان انت طول عمرك واخد توصلها طول وقال الحمد لله الذي فضلني وقال الحمد لله ها يبقى لا وقال وقفا يبقى مما يثبت في المد الطبيعي منه ما يثبت وقفا لا وصلا وهو ياتي في ثلاثه ايه مواضع منها اولها ما ما كان في الرأس يسقط ويثبت ايه ويثبت عند الوقف عليه ومنها ما عوض عن التموين بألف في ضابط وفي كتابة المصحف فعند الوقف نقف بضابط بالالف عليمة خبيرة كبيرة ومنها النوع الأخير هو ما حذف فيه حرف المد لالتقاء الساكنين قالت, لهم قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله طول عمرك واختة الفي بس حزف المد الطبيعي لالتقاء الساكنين أفل أفل لا هي على طول ما فيش إنما لما أقف على أولا في ويلحق بها وبعض الكتب مش جايبة الكلام ده يلحق بها كل ياء متو... كل ياء ما قبلها مكسور وهي مفتوحة زي كلمة معي قال كلا إن معي ربي سيدي وهي تجري بهم في موج كالجبال لما هنا أولا وهي إن معي أثبت حرف, حرف مد طبيعي يبقى هذا النوع أيضا يدخل تحت ما يثبت إيه وقفا لا وصلا الموضوع المد موضوع سهل ولكن يمكن النهارده الأمثلة كثيرة والأنواع كثيرة وإن شاء الله في المرة القادمة نراجع مرة أخرى على المد الطبيعي والاخوه يذكروا يعني ذاكر ورايا ويحفظ المد المد الذي يثبت لك إيه أنواع المد يعني يمكن أثقلنا عليكم النهاردة في التجويد وإحنا كنا واخدين أن نأخذ حاجات بسيطة كده في في في مادة التجويد ولكن هو باب الماد مهم وباب متفرع يعني فربنا بارك فيكم المذاكرة مذاكرة الباب نعم ثلاث نقاط مخربون ثلاث نقاط اللي هم إيه اللي هم إيه الاخ يسال عن, عن النوع الثالث في المد الطبيعي وهو ما يثبت وقفا وانه يقع تحت ثلاث انواع ما يكون محذوفا وصلا في خط المصحف ويشر الى ذلك زي ما قلنا بدائره ما يكون محذوفا وصلا فعندما اقف عليه اثبته هذه اول نوع ما حذف رسمه النوع الثاني ما اتى فيه ما اتت فيه الالف عوضا عن التنوين المفتوح زي عليما وخبيره العليمة خبيرة ما كان محذوفا وصلا لالتقاء الساكنين زي وقال الحمد لله الذي فضلنا فعندما نقف على قال نقول وقال ما كان محذوفا وصلا لالتقاء الساكنين محذوف وصلا نطقا اكتب بن قوسين نطقا لانه مش محذوف في الكتابه مكتوب مكتوب ألف الاثنين مكتوب، آه يبقى كم كان محزوفاً للتقاء السكانين نطقه، وووهو سبب في الرص فينطق عند الوقف فعله، نعم، آه ديتل، نعم، الورد في الورد في الورد في الورد. معي ده مش نوع رابع يعني أنا واتضح لدي يعني فأضفته لهذه الأنواع أضفتوا للنوع الأخير بس ليس تحت مسمى يعني. ما كانت في الياء مفتوحة وقبلها مكسور فتثبت وقفا زي معي نقف نافنل معي وهي وهي وهكذا نكتفي بهذا القدر أجزكم الله خيرا بحسن استماعكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجزكم الله خيرا